لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي يوصيكم م ا ل ل ه ف ي أ و ل ا د ك م ل ل ذ ك ر م ث ل و م ا ل ا فوق اثنتين ف ل ه ا م ي ه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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان إ شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت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 للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان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 ا ل ت ي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 ومن لم يستطع منكم قولا أ ن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, أيمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف